يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخذ لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا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 لتسلك منها سبل في جاجا. قال نوح الرّبي نعم صوني والتبع من لم يزدهما له وولده إلا قسارة. وَمَكَرُوا مَكْرًا makaron, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا tandaun, وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ vapaan ulos, وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا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 innaka in tadhrum yudhillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kaffara rabbi ighfir li wa li walidayya wa liman da khala baytiya mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazid adh illa zadara